أحب ولكن لا أحبه أحب نحب تحب تحبين يحب تحب هل تحب الشاي يا نبيل نعم أحب الشاي ولكن لا أحب القهوة هل تحبين القطط يا نبيلة؟ لا لا أحب القطط ولكن أحب الكلاب. هل يحب أحمد الموز يا زينب؟ نعم هو يحب الموز ولكن لا يحب الخوخة هل تحب سميرة التفاحة؟ يا ليلى نعم هي تحب التفاحة تحب هدى الحليب ولكن لا تحب الشاي نحب القراءه ولكن لا نحب التلفزيون